فهذا المعلم دول من أداؤه أي المعلم يعني أدبه في درسه واشتغاله يعني مستفى بشغط 22 كده جسمه هو العلم نفسه وانشغال واشتغل يدني بالليل دراسات لسه يتكلم عن التدريس بعد كده الادب ده هو بيذاكر يعني هايل طيب هل العالم يعني بيفضل يذاكر بعد ما بيبقى عالم يعني ليه الكلام ده هو ده اللي بيوضحه بقى ف الجزء ده ولا الفصل ده دراسه في باب التخصص ماشي مرحبا ايه ده هو صدر تاشت مش التكييف لا راجل فكرة خلصة ايه انا فقط ماشان التكيف اذا كان الدول آه. وعشان طيب يفكر فيها وعشان مصدوب يفكر في خذ نظر زهن الله فبيقول الممنوى فينبغي أن يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكره وتصنيفا فالعالم لا ينقطع عن طلب العلم الانشغال بالعلم سواء هو بيقرا او بيقرا على حد يعني اعلى منه او بيطالع فن جديد او يعلق على مساله أو وهكذا يعني ينشغل بالعلم بكل طرق بحيث ما يثبتش عند مرحله معينه من العلم وكذلك التصنيف فليه حط التصنيف في الباب ما قالش مثلا في التدريس اضاف عليه التصنيف أجمينا السؤال هو حط التصنيف خباب طلب العلم يعني هو دول العالم لازم ينشغل دائما بالعلم مدارسة وقراءة وتصنيف كان الأولى بالنسبة لتفكيرنا يعني ان يقول يعني يدرس ويكتب كتب يعني ده, ده المنطقي يعني ايه التقسيم الغريب ده يلي ذكر تصنيف هنا تصنيف يثبت العلم زي زي اقتراح كتير جدا من الكتب لما يجي بدأها المؤلف بتحة ما يكونش متصور تماما شكل الكتاب في النهاية بس شكله عن ازاي او المسائل اللي هيدرسها عن ازاي او يكون له رأي في المسائل ذي وقت ما يبدأ الكتاب ولكن عشان بقى يأصل ويقعد يبحث رأيه يتغير في النص فمثلا لما انتي في الكلية يطلب منك بحث عن حاجة معينة. لو انت ناقلتم من الكتاب كده زي ما هو انتوا اخدينه وتخطوه في ورق وتسلمه ده مش هو البحث صح ده كده يعني ايه لوش معنى معنى البحث هو ايه انك تدور وتدور فيما وراء الكلام ده فالبحث هو مقصود الرئيسي بتاع كلية طبعا مش فاتق ليه مقصود الرئيسي ان اللي بيبحث هو اللي يتعلم انت تقدمه الدكتور و في الزبالة في الآخر بس يعني انت بتبقى تعلمت يعني التأليف بقى فيه الحاجتين دول المصنف نفسه يعني بيثبت في العلم ده وكمان بيعلم غيره ماشي فوضع تصنيفها مش سهو يعني واحدة من الطرق لتثبيت العلم أو واحدة من الطرق للبحث عن دقائق العلم ده نفسه حتى لو هو عارف العلم ده كويس بيركز عليه زياره ولا يختنكف من التعلم ممن هو دونه في سن من أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر فما يبقاش التعلم مقرون ان هو لازم اللي بيعلمه ده يبقى أحسن منه في كل حاجة أكبر منه في السن وأحسن منه في تدين وأحسن منه في كل العلوم يعني مثلا أنها تتعلم القرآن على واحد ما يعرفش أي حاجة مثل الفقه مفيش مسكلة يعني أو تتعلم الفقه على واحد مش حافظ القرآن برضو مفيش مسكلة كبيرة أو واحد أصغر منك سنا او اقل منك مكانه في المجتمع فمش لازم يبقى هو العالم الاول احد قاضي القضاه عشان تتعلم منه وانت لو بقيت بالمرطبه ديت ما من اي حد تحتيك يعني فما يستنكرش الانسان من التعلم من اي حد طبعا هم بيصيغوا الحكمه بيقولوا عليها ايه الحكمه ضلت المؤمن وانما وجدها فهو اولى بها هم كده كمان بيجمعوا يعني في المثل, المثل ده المسلمين والكفار بالمرة يعني هو المسكسر المسلمين يعني وإن كان المسلم الصحيح لا هو ما إنه مش متدين هو أقل منه يعني مثلاً كون ان الإمام الشافعي ينقل الحديث عن إمام أحمد مثلاً وهو أقل منه علماً وقتها ده ما يستنكفش إنه هو يأخذ الحديث من الإمام أحمد مثلاً. الاتنين أئمة يعني لكن الشافعي ساعتها أقوى منه فقهاً هياخد منه ازاي بقى الحديث اللي هو يبني عليه الفغض لا تستنكر في المثال ده وتي بدنش مصبوط ولكن ما يروحش بقى الواحد ضايع ممكن يكون بيضع على الحديث اصلا ولا كذاب ولا حاجة ويروح يطلب منه العلم مش للضرعية دي يعني لكن ما يستنكفش انه يتعلم مثلا من الطلبة التور يعني هو لو رأيه في مسألة معينة ويناقشه بعض الطلبة ويقعد يدوره مع بعض طلع بقى الطلبة هو لصواب هياخد برأيه ساعليه بيحصل كده دي كتير يعني ماشي ودا كان واحد من الطريقه اللي انا مابحنيها بالمثله تدريس للطلبه يعني كان يطرح المساله بس مش الطلبه يعني هم اصحاب يعني مظبوط مثلا محمد الحسن يطرح المساله وبعدين يقول لهم ايه بقى اللي شايفينه في المساله دي يعود هم يجاوبوا يردوا على المساله يعني وهو يقول رايه لغايه ما يوصلوا للراي لو وصلوا الراي يبقى هو ده الراي لو ما وصلش يدوينوا الاختلافات كلها يعني لو كدوا مختلفين يقولون راي الامام كذا ورأي أبو الحسن مثلا كذا فممكن ينزل على رأيهم في وقت من الأولى وإن كان يعني ذا كان يبقى في المسلامة وهو في وضع دماغ الحنيقة بس كان ممكن يعني طيب بل يحرص على الفائدة من من كان في عنده وإن كان, وإن كان دونه في جميع هذا وإن كان دونه كل دول السن والنسب والشورى والدين والدين والعائلة من الكلام ده ما ما يستنكرش يعني منه العائلة. استنكر استنكر. أوه ولا يستحي من من السؤال عما لم يعلم. هذه كتيبة في العالم وطبعا المتعلم أول منه كده يعني وإن كان عالم وصاحب رتبة عليا ما يعني ما يستحيش إن هو يسأل عن حاجة ما يعرفهاش. مش بس يقول ما اعرفش عالوه ما اعرفهوش لا ممكن يسأل الروح يبحث عنه ودو على حد يعرفه الكلام ده فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال من رق وجهه رق علمه وعن مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر وفي عن عائشه رضي الله عنها قالت نعم النساء ونساء الأمصار لم يمنعهن الحياة ان يتفقهن في الدين وقال سعيد النجبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم يبدو عالم ثم هو عمل يتعلم فإذا قرك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم. ما ليس عندهم وقال ثابتك الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين ازاي او عن التابعين؟ صحابة الرابع يعني التابعي لا سمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الثاني ما سمعش النبي مو شوقه ما فيش حد من الصحابة الثانيين اللي هو معصرينه عارف الحديث ده ياخذ من التابعين. تأمثير كثير ممكن ما يكونش لحديثنا معك في نفس الزمن أو يكون الصحابة كان صغير وقت ما كان الواقعة اللي حصلت ينقلها عن الصحابة أو عن التابعين فمتجيء إشكالية. وقثبت الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وروا جماعات من التابعين عن تابع التابعين وهذا عمر بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه أكثر من سبعين من التابعين. عمر بن إسرائيب يدوت جد أبوه يبقى عمر عبد الله بن عمر بن العرقس فهو كان بيره عن أبوه عن جده عن عبد الله بن عمر بن العاص فكان السكة سلكة يعني زي ما بيقولوا كده زي الرؤية كانت خاصة عن عاصم خاصة ذا كان بيع ربي العاصم ابن برات نجد ان هو بشاقة نحن ربيبه يعنى فأعيد له أكفى شرعه عنه بسكول فعمر بن شعيب ده كان يعرف تحديث كثير مع أبوال نعور بن العاص ما يعرفه ما يعرفهش غيره من التابعين وهو مش تابعي أبوه إلا تابعي يعني هو ما هوش استابعي هو من أتباع التابعين يعنى طرف التأرابة يعنى التالتة يعنى شرعه عنه أكفر من سبعين من التابعين وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على ابي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني الله أن أقرأ عليك فاستنبط العلماء من هذا فوائد منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المخطول يعني من يقرأ؟ النبي عليه الصلاة السلام يقرأ على أبي بن كعب يعني وكأن الوضع بتاعه؟ ما عنده طيب على الكتاب انا صلح لك لما طيقضت فما يمتنعش بأن انا اللقر الكتاب انت لتصلح ماشي هو الشيطرق عشان هو يصلحه ممكن لا طبعا مش هيصلحه بس ده ما يمتنعش سمعه يعني سمعه طب ايه فايدة ان هو يسمع له هو ربنا هو هيبع اشتكريه من التاني لقضيء من الكعب هو ماشي مش هلقر عشان كده ما قلتش ان هو ايه اروا تاني اروا انا بغر عماده جت صحايا هو يصلاحنا صلحته مش مهم هي ان تكون ملازمه الاشتغال بالعلم هي مطلوبه هي مطلوبه ورخص مالي فلا يشتغل بغيره فإن اضطر الى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم يعني ايه الكلام ده نبدأ يعني هدف الأول لأول حد هو طلب العلم لو اضطر لغيره يعني هو من الأصل ما ينشغلش بغيره عنه لو اضطر الغيره اضطراراً يعمل الغير ده بعد ما يخلص المقصود الأصلي كيبه هو لو بيذكر في اليوم عدد معين من الساعات يذكره الأول او يرتب بحيث ان هو هيذاكر نفس العدد وبعد يعمل غيره ده او اللي يفوتوا في اليوم ده يعوضوا في يوم تاني او يبقى على قدر الحاجة زي ما احنا اولا بنقول نقول كده ان يبقى ايتيانه من, من الاشياء اللي غير العلم على قدر الحاجات والضربات بس اللي حياته ولكن الباقي الزائد يفوت عليه مصالح فاني الشرق يقول هذا واضح الإنسان في طلب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره هذا الأصل لكن إن الضرر فلا بأس أن يشتغل بقدر للطلاب مثل أن يكون قليل ذات اليد يحتاج إلى مؤنة وصار يشتغل تحصيل مؤنته بقدر الحاجة فقط هذا لا بأس به ولا حرج فيه نعم جميع اللي عن العلم بس تمام هكذا كل اللي يتكلم عن هالعلم يعني بيتكلم على كل علم إيش حبوبك؟ ما أنت طلب طيح أليك طلب طيح لا يصبح الناس فوضا لا صورت لهم ولا صورت إذا جهلهم سال فأهل العلم دولهم صورت الأم قادة الأمة ميعاد لو قعدت لهم دول سابوا القياده بتاعتهم لا علم يعني وراح يعملوا اي حاجه ثانيه يبقى الناس فوضى مفيش قادر يوجهوهم يعني زي بالظبط لو احنا اشتغلنا هنا مثلا قاضي ولا حاجه في المحكمه الناس رايحه تتحاكم في المحكمه يعني واحد مشتكي التاني وفي حقوق وراه وقصص كتير وهو راح يشتغل مثلا باي شغلانه تانية عشان يجيب فلوس ده مقبول في حقه يعني أنا أقوله خد في أسبوع وديان عشان مصرح الناس ما تعرفش زي رئيس الدموري هذا بيشتغلين رئيس الدموري هذا مش مش مش شغلين. يعني هو ياخد دمرين مصرح الناس ليه مش شغله عشان كده اللي هو يأخذ وذات اللي المرات ترى بيت من بيت المال يعني هو بعمشش شغله ناس ما رئيس دموري ما فيش مش صنع يعني هو وظيفته إدارة الحاجات دي زي رئيس مجلس قلت الإدارة كيف باشيرك رئيس ما قلت لأ عاجب كرسل خلاص ما حاجة حاجه ده يعني بس عدم وجوده بس هيك تدفع بفعل فلوس عشان ما يعملش حاجة كده نفس الكلام العائل المبين المفتوض ما يعملش حاجة غير ده غير ده اللي هو مش صنع ما هوش بيزرع عشان الناس تأكل ولا بيصنع جزم وصنط وهدوم عشان الناس تلبس ولا حاجة من الكلام ده صح ولكن كل الأمسانة ضربتها دي بسواء الرئيس الجمهورية او رئيس الشركة او العالم اشرفت من غيرهم دول صح؟ و كان كانت فعليا دي مش حاجة مش الدنيا يعني مش حاجة اللي هم ديه دورات فما انشغلش بقى في اللي هو اقل المؤمنة الفضل هو اقل في الفضل ده الا طبعا بايه زي ما قال كده بقدر الحاجة التفط فهذا لا بأس فيه ولا حرر ومن بغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له ده الشرق طبعاً في موضوع التصنيف إنه يتأهل للتصنيف أولاً لو تأهل للتصنيف ما يتركوش يعتني به اعتناء شديد للفوائد بتاع التصنيف اللي قلناه يعني يثبت العلم بتاعه ويبحث دقائق العلم دوت وغيره فيبقى التصنيف دوت مفيد ليه وطبعا مفيد للأمة كلها بقى بعد كده هل يوجد موضوع التالي كيف كتب عن السلام dit sp dus is niet de enige manier waarop je niet grijpen. de het KTB. KTB. KTB. Midden, het leven. موضية هم الوظيفة الكبرى اللي عملها الشيخ العثامي الناس بتوع عصرنا ده تفهم كتب السلف فبدل من تتقلف الكتاب ويبقى بقى الاسلوب أضعف والبركة أقل وغيره فهم الناس الكتب بقى اللي هي الأصلية القوية يعني بدل ما هم نحط مسند دلوقتي يعني المسانية موجودة بس فهم الناس اللي محدود في المسانية ديت بدلاً ما تخط كتب الفقهة دلوقتي لكتب موجودة برضو بس لت انها تفهم المكتوب في الكتب لو احتاجت بقى في حاجات زي المقدمات زي ما احنا بنعمل كده الكتب اللي هي في البداية المقدمة مداخل للعلوم ما بقاش سهل قوي تلاقي كتاب من السلف وتشرحه ويبقى سهل على المبتدئ. فتضطر تعمل حاجة للمدخل يعني زي مثلا ما الشيخ محمد سينا عمل مطلقات طلب العلم كده هو ده مدخل تخيل يعني هو شبه كلا مقطعه المجموعة ولكن هو اللي كاتبه من بدايته لنهايته جمع حاجات كتير من دوت ومن غيره بس الاسلوب اسلوبه العادي اللي نفسه في ما في عصره بس دوت ما يصلحش للطالب المتقدم هو يدوه مدخل لطلبة العلم فهتلاقي كل تأليف اهل العصر في المداخل بس العلوم ويدوب يعني ما عدوهاش لان تقريبا ما فيش طلب كتير بيعد المرحلة بقعة المداخل دي او هم من كثرة تأليف في المداخل للعلوم ان هو ده العلم يعني وكذا خلاص ما همكش حياة تاني كده هو اكبر كتاب في العلم ومطلقات طلب العلم اكبر اكبر كتاب فقه كتاب المدنة كعلى الشيخ عدل إسلام عزيزي تسا ده, ده اكبر كتاب معاصفة ولا كتاب كبير, كبير زينه لا لو سيدي أصدق منه أصدق منه الحجم يعني أقضي وهكذا يعني فهو تفتكر منه هو ده المنتهى الموضوع ما ده خلاص يعني فأكد السنة مثلاً لحاجة ببا كده أخلص منك فلاص من العلم يعني ما ده مش موضوع؟ فكذا محمد داعكات النعمة المصنف ليه جديد ده مقبول بس من مناحة بس أنت محتاج تشتغل على الكتب الموجوده دي فده ممكن نضم على التصنيف فيبقى برضو لو وصل التاهل لكده ما يتركش المجال بتاع شروح الكتب وتقريرها للناس او على الاقل شرحها يعني ماشي شرحها يعني اصلا مش من مش مش يطلع كتاب يشرحه كده زي ما احنا بنشرح فبدل ان يعتني بالتصنيف اذا تاهل له فبيه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كتفة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الآئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من رقيقه وما اعتراض عليه من غيره وبه يصنف المحقق يبتصف المحقق بصفغ المجتهد يعني من غير الحاجات ديّة ما يوصلش للإفتهاد إنه هو يعرف ايه صحيح عن المنقول على ائمة من النقل وش مظبوط ايه هما اللي مختلفين فيه و ايه اللي متفقين فيه المسائل الدقيقة التحقيق فيها وكذا يعني ده يوصلوا بالتصنيف طبعا ده التصنيف اللي هو كما ينبغي يعني فيه تصنيف سرق البيت اللي هو الناس فهم يعني ايه هو ايه التصنيف يعني هكتك شوية حاجات انا عارفها في دماغ و خلاص نزل اللي بكت المقالة كده في الجرمال يعني هو بيطلع اللي في ويحطه على دما� ويطبع تاني يوم فكل مثلا يوم ولا يومين يكتب مقالة فتلاقي ما يعني كذبية الحاجات بكتابة في حياة كتير جدا بس ايه المحقق من ده مش حاجة هو عصاره دماغه بس ممكن يكون فيها حاجات هو سمعها كده وهي اسمك لصحيح أصلا ممكن يكون فيها حاجات مكذوبة وحاجات غلط فلو ده بعث العلم نفسه يولد كوارس بعد كده فالتصنيف ما ينفعش بدون ده والله يعني بشكل يعني ده ده مسلمات يعني المصنف يعمل ده ودوت يعني يفتش جدا على الاقوال ويعني يشوف تصحيح من الضعيف ويعمل ويعمل ويعمل, ويعمل ففي الأخير التصنيف هو عنده ملكة الادتهال ماشي اللي ما يعرفش بقى يعمل الحاجات ديت يبقى دي لسه اصلا ما تاهلش في موضوع التصنيف فما ينفعش نقشر يعمل حاجه هذا الشباب يقول المؤلف رحمه الله كبير بهذا لأنه من أكثر الناس تصنيفا صنق في الحديث وفي الفقه وفي اللغة وهو خبير بهذه الأمور أعظم حكاً كفر من كده وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه يضر الدين مخهومة صح؟ وعلمه هيلاق بقى, بقى ويقول اي كلام وخلاص وهو يتعلم اي كلام انا مش فهم حاجة ويقعد يصنق في علم مثلا زي بصوت مش عارف اصنع في حاجة فيلاق هيثبت عنده معلومات خطر اصلي ويأسن بدوت وعرضه هيطقوه بقى المظامة بسيط اي حد يحط كتاب ويجري لا يعني يعني يمسكوه بقى ينحبوه ودي من خصائص لأمة بتاعتنا يعني ان ما فيش حد بيفلت عملتهم ان ربنا قيد محققين للعلم بحيث ما انتقلش لينا اي علم كده والسلام تلاقي اي كتاب اعترض عليه لما شبعوا يعني بما فيهم الكتب الصحيحه يعني البخاري المسلم فضلوا كان قرن يعني يعني اعترضوا عليهم وربطوا الاعتراضات لغاية ما للمعهم ابن حجر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 وقالوا والعرب عليهم ومشدوا جامد لغايه ما استقروا بقى ان خلاص بقى خيال الموسم ده وما همش ولا حاجه على عصر النهار كده اللي كان خلاص برجاء التنبيه على رفع الدروس على المواقع معلش بقى الوقت كان بيتجاوز قعد قبلها 10 ايام ما بيجيش الدروس قبل ما يتجوز يعني مش لسه مش وبعد ما نجاوز طميشنا ثلاث أسابيع خليل لا تقلق شهر والآن أحمل كده لما واحد يكون مسك مهمة نمسؤولنا الكلام ده مليون مر قبل ما يخلع يسلمها لحد يقول للواحد انت هتعمل ايه استخلفة كده المواقع نعم ايه ما هو دلوقتي بعد شهر واحد كاتب لك كده يقول لك بقى من شهر ما ترفعش الدرس بتاعك ايه كده بقى قاوي عنك هي ولا ايه اه ما انت ما تشتغل تبقى زي الفل لو لازم تا خلاص هو خلاص الجوز ورجع للروضه تكون اللي بعد الجواز حتى لو مش ده في خاطر الاستراحه وليحضر ايضا من اخراج تصنيفه من يدي إلا بعد تهديله وترداد, وترداد نظره فيه وتكريره. يعني المصنف ده ما يكتبه ما رفش يطبعه تاني يوم يعني شو مش هو بقى مشتاكه عشان ما عاده الطباعة عشان ينزل قبل رمضان ما شتبه ينزل بينزل اول سنة اول يعني بسم الله مش ده ما يعني يا ربا يا رجعون طبعا طب الكلام ده ما بقاش مقبول طبعا خالص خالص في العلوم المدقاقة يعني لكن بقى في المقدمات والوعظ والحاجات ديت يعني بقى مقبول بنسبة يعني معروضة يعني لان في الاخر برضو الوعظ يعني ما هوش علم ينبني عليه عمل إلا بس التحميس مثلا عشان كده كثروا من الوعظ من قديم الازل يستخدموا الأحادث الضعيفة ومجرد بحيثهم مش ده أمهم يعني يعني كان من دوت معقول بس ده مش مصدوط ايه ماشي؟ شيخ وسمعه وصلت المجلس تيفض يا يعني كتبها باين؟ شهر ولا شهر ونص كل رجال شهور باينوين يعني حاج جدا تقطع ثلاثة بعضي اقضل فالله والمضغلفات مشيك فالله اقضل فالله اقضل فالله اقضل اقضيت الرسائل وبعد ما سلم الرسالة صلحها مرتين تانيين وبعد ما سلمها لدى كثير وبعد امتحنوه رجحها مرتين قبل ما وديها المطبعة ولسه ما وديها المطبعة من اول ما كذبها مصريف محمد يسر يحايل عليه الضخة ومجد يستخدم فيها طبعا هو لو فضل لغاية ما يعني ينتهي الزمن يرجحها يطلع فيها اخطار هو نفسه فضلا عن غيره بك ودوت يعني من إعجاز الله عز وجل في بيان يعني إعجازه في القرآن إن مفيش بشر يكتب حاجة إلا هو نفسه لما يبص فيها يقعد يطلع فيها غلطات و... يا إما أخطاء أخطاء يا إما حاجات كان واجبها إن هي يعني تختصر أو تطول أو ما هيش قوي أوي أبقى. ما يبقاش يعني واضحة بالنسبة 100% وسهلة ومرتبة ومن غير أخطاء من غير يعني أي حاجة خالص كده إلا ده قرآن بس لما أخارج من حطر كام ألف حديث في الكتاب بتاعه كل حديث بعد ما أصلم ما جمحه وضوع على صحتهم من ضعفهم كل حديث قبل ما يحط في الكتاب مش استخير يرتسل ويستخير في التلت الأخير يحطه ولا ما حديث حديث يعني واحد واحد امم 7000 مائة صح مش فاكر الرقم هاي كده يعني رقم محترم كده يعني شوف ده بيقول الرسالة الرسالة على توسعة المسعى فليحرص على إضاحة العبارة وإيجازها فلا, يعني فلا يوضح إضاحة ينتهي إلى الركاكب يعني ما عودش إيه يوضح في الحياة كذا مرة لدرجة نخصر مفهومة ولا يؤجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلال طبعا هو أستاذ النور في الموضوع داته فلاهي كلام مختصر ومفهوم أقفت الاختصار دايما لأن تبقى الحاجة مختصرة جدا لدرجة مش مفهومة والتطويل يبقى ممل او مكرر وينبغي ان يكون اقناؤه من التصنيف بما لم يسبق اليه بما لم يسبق إليه اكثر يعني يعتني بالحاجات اللي هو لم يسبق اليه زي مثلا ما قرينا المحاضره المقدمه كانت في ال40 قال ان هم صنفوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من 40 حديث ده انا رأيت ان احنا نصنف اصنف 40 حديث يشتملوا على قواعد الدين موضوع مختلف حتى وان كان في نفس المجال اما جي صنف في الفقه ما حطش كتاب فقه كده والسلام جمع المذهب وحققه ما كانش حد قبله عمل الكتابه دي ونفس الكلام كل واحد من الموائل تكرار التصنيف بغير فائدة يعني غير فائدة جديدة ما لوش لاء ماخذش ما لوش فائده يعني واحد حط كتاب مختصر مثلا في الفقه في الحنبالي مصر وضع كتاب مختصر تاني في الفقه الحنبالي ما يوجد فايدة كبيرة إلا لو كان الكتاب الأولاني ده أهمى المسائل المهمة أو حط مسائل كتير لهاش فايدة يعني حاجة ايه؟ هو هيضيف حاجة العصور بقى بعد كده يعني انه بقى يحط حاجة مناسبة للعصر بتاعه يا إيه ما يشرح الكتب القديمة والوردي في فايدة المهم يبقى فيه إضافة لما يعمل نفس الحاجة تاني ماش فين؟ ماشوا من تاني يا ريت إذا توصلت نسوي تاني نسوي مجموعة وردي صفر لا مش إحنا محتاجين. كده. إيه حصل الأول دوم والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه. فإن اغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفى بها مع بعض منافاته من الاساليب ماشي يعني بيقول إن لو كان المصنف اللي انت هتعمله ده في واحد يغني عنه تماما في كل حاجة يبقى ملوش فايده ما تعملوش لكن لو فيه واحد يغني عنه في بعض الحاجات وبعضها لا يبقى تاخد من اللفاية دوت وتضم عليه اللي انت عايد زي ان انت متمم المتمن مثلاً لكفاية أو فاكفة شخصة تامجوني يعني مثلاً انسان يريد ان يصنف مختصراً في الفقه فصنف على حسب عبارات زاد المستقنع يعني مش على عبارات ذات المستقنع زي ما هي كده بنفس الترتيبها ونفس التبويض وبنفس الالفاظ ايه الفايدة؟ ما بيش فايدة اذا اطلع كتاب زي وتاني بس ممكن يكون غير صوية في اختيارات يعني وما لهاش حاجة قسيطة لكن لابد ان يغير فمثلا يجعل هناك اقساما او انواعا او شروطا يحصرها وبينها يعني مثلا زاد المستقنع سارد المسألة الفقهية لكن ممكن هو يقول ايه يعمل زي ما احنا بنعرف نحفظ لمن دول يقول الشروط واحد كذا اثنين كذا زي ما بنعرف بالوقت يعني بالاضافه الدوة يشيل الالفاظ المستغرب علينا ويحط الفاظ مفهومة في العصر بتاعنا وهي كذا غير حاجة إنما المصنف زي بالظبط ما هوش فائدة ولكن تصنيفه فيما يعم للانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه وليعتني بعلم مذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعاً وبه يتسلط المتمكن على نوع تباق العلم تباق العلوم. يبقى الوقت يهتم بإل التصنيف؟ إنه يكون المصنف فائعاً لا يكتب له حاجة مختلفة عن اللي فات. النقطه الثانية ان يكون اللي هو بيصنف فيه المجال اللي بيصنف فيه من الاشياء اللي عامه الانتفاع بيها وسط الامه يعني ثالث حاجة يعتني بالعلم المذهب يعني ايه يعني بمذهب معين يحققه ويدقق فيه فهناه أعظم الأنواع يقعاً إنه نشغال بالفقه عموماً على فرقية ثقافة ناوي أو غيره، إن الفقه أفضل من غيره لأن الفقه دوت هو اللي ينبني عليه أعمال الناس، وواضح إن نشغال العلماء على مدى العصور بالفقه أكثر من غيرهم أكثر من غيره يعني من العلوم إن هم يرجفهم دوت، وهو بيقول بأن أنت تنشغل الفقه بمذهب معين أفضل من إيه للنشغال بغيره، ولكن طبعاً لو أنت هتعم الكتاب في الفقه بالمقارنة مثلا عن المذاهب فيش مشكلة يعني ماشي؟ بتقولين؟ ما ماشي على المعقيدة اشتغل بالفقه اقوله من الزيادة عن غيره يعني بعد فروض الأعيان للعلوم التبحر في خطة أفضل من غيره من العليم نقولنا دوت تأخسام العلم الشرع ومن أدابه وأدابه تعليمه في التدريس بك اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن محاق العلم صدق فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآلك بقضروض الكفايات اللي هو تعليم العلم قالت 나도 حاجة الأصل الذي به قوام الدين وبه يؤمن محاق العلم العلم ما ينتهيش فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكَ بقضروض الكفايات قال الله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه <تصفيق> الذين للناس ولا وقال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا الايه فيسير الايه <تصفيق> من البينات ينقذن من بعض ما بيناه للناس ايوه في الصحيح من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال de wensen die we hebben, zijn niet goed, want de wensen die we hebben, zijn niet goed. We hebben niet goed, we hebben niet goed, we we hebben niet goed, we hebben niet goed, we hebben niet goed, we hebben niet goed, we hebben niet ليكون ذلك حافزا على تصحيح النيه ومحرضا على ومحرضا له على صيانته من, من مكدراته وهم مكروهاته مكدراته مكدرات ايه ومكروهات ايه رياضي التعليم ومكروهات الطريق ده يعني طريق التعليم ده صعبات. فيه صعوبات في حاجاتها تقدر عليه اولها واكبرها اللي بنتخيلينه موضوع الدنيا التقليل من الدنيا يعني, يعني يضيع منه أمزاء كبيره من دنيته فعشان يصبر على الكلام دوت ويضع يعني على الطريق بتاعه لازم نفضل مستحضر دائما موضوع فضل التعليم ده, ده شو أعده؟ أعد ولكن يجب ان يكون هذا هو الزمن الذي يمكن ما يكون هذا هو الزمن الذي يمكن ان يكون هذا هو الزمن الذي يمكن ان يكون هذا هو الزمن الذي يمكن ان يكون رأيي ان شاء الله. على اديكو في المجانون دا. ايه? لا اوجد ان شاء الله. على اديكو بقى ان شاء الله. من الوقت مشغلين بكم حاجة? مشغلين من تدريس? او التصنيف طبعا?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 عواضه يعني بعد ولا من الرئيس ولا المجلس الشعب ولا من اي حاجة انه يعني يصلح امور الدين مثلا او العلم يصلح اللي مش عارف اي حاجة من الحاجات دي كل الناس بتقول ايه متداينين غيرهم الفلوس والاكل والشرب والشغل وما غير كده لا كل الطوق شريعه او بيشريعه والله فالانشغالات بالحاجات دي كلها مع نقص عددنا نتيجه كسل الناس منفضلهم بيخلي الموضوع صعب له. فبتقدم بقى حاجات على حاجات التصنيف فيه غيره بيصنف فيش مشكله منه لو تاخر وان كان مفيد لو احنا عملنا الحاجات دي تبقى مفيش الشروح اللي احنا مش راحة ليه للمهم لازم كده ما معالهاش معانا تتعمل كتاب عشان ما يبقاش انت متشاكت معك كتاب ومعك الشرح في حيث تقنية محتاج بس حد يقعد ينسخه وخلاص بس حد ده مش موجود ان شاء الله على قديكم كده بإذن الله كل حاجة ترجع زي ما فل <تصفيق> زي أول <فالصة. تصفيق> زي زمان أولي <تصفيق> قالوا ينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية فأنه يرجى له حسن النية وربما عاثر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نموذهم وقله انسهم بموجبات تصحيح النية فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم مع انه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا إذا أنس أنس أنس بالعلم أنا أنا سبعة علم أني طبعا يعني الكلام مش يعني مش لازم يكون المدرسين طلبا كمان شو بهذي كثير جدا عم ليه خاصة؟ وما حضرش الدروس ما وانا نو... النوائية مش عندي وانا ما مصلص في حاجات زي كده كما يامتني عشان طلب بالعلم بالسبب دوت اني هم كاشر وانا ندريت اسم اني هم عدم او ما ببيش اجزائي كده فالمدرس يدرس يدرس يدرس حتى لو يتقطع على كده وكده ولا يحاول يشوف ده ثانية وده مطرس اذا وفيه بقا او في حان تجيه تم كل الناس يتقاطع وكله تعبان وكله عايز حد يشده كله كله بلاسة اثنائك لما نفسهم عايزين حد يفتشتهم ويشدوهم ويقضوهم ويخلوهم ويخلوهم ويخلص زاكي انا انا مش عارفة مستخالين لما يكون مثلا واحد بدأ يشرح في درس معين مو بعدين يحضره مجموعة وده عنه شوية بشوية يتبقى عدده لايف مهما كان الرجل ده مستحضر من النواية وغيره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 المعينة <تصفيق> المعينة عادي <تصفيق> لكوه بقى طيب وفقى لو طلبنا العلم لغير الله فأبعى أن يكون إلا لله معناه كانت عاقبته أن سواء مصر لله يعني العلم اللي هم قرروا في الأول ذا هو لوجههم لأن يكون نياتهم للعز وجل وينبغي أن يؤدى للمتعلم على التدرج بالآذاب والثنية والشيام المرضية ورياضة نفسه بالآذاب والذبائخ الخفية كل الحاجات ديّت مطلوب فيها إيه؟ التدرج يؤدى للمتعلم على التدريج بالآذاب والشيم ويرضي النفس وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجليج في الخاصة ومعالكم تتاكساً شرق يمكن هذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان معلما مؤدبا، وهو ما يعرف الآن بالمربي كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نوسك كتاب. لا ينفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا بتغضيته وهذا غلط ينبغي أن يربيهم بقدر المستطاع فاتقوا الله ما استطاعتم والتربية نوعان عامة وخاصه. إيه حكاية بقدر المستطاع واتقضوا مستطاع. استطاعتم دي عشان يرب على طول على اللي الهيئة في متسكته إنما لم سنقف في درس في معاملين فالترس فعلي المقراطي بعلاجة ما تقدر برضو لكن ترك التربية وده مش منهج سليم. انا بختار من كلام الشيخة سليم الحالات المهمة على اساس يعني الدماغ تبتزن على ادمة المنهج ومن يعطب الكلام اللي اتنا بيقوله يعني ماشي. قد يجد مثلا من بعض الطالبين خطأ فبإمكانها ان يتصل به وحده وينبهه على ذلك وقد تكون عاما خطأ عام يعني فيوجه كلاما عاما للطلاب لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الأذاب أن يلتزموا بذلك أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع هذا غلط هذا مما يوجب للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائدة ثم يترك التوجيه يعني ويقول ليه المعلمين يتركوا التوجيه عشان ما أسألت أنه يقعد يقول يقول يقول يقول وقلط دي بالضبط هذا الشيخ نحن يعني يعني deze is niet te vergeten. Het is niet te vergeten. Het is niet te vergeten. Het is te vergeten. Het is te vergeten. Het is te vergeten. Het is te vergeten. Het is te vergeten. Het is te vergeten. Het is is te Het is te vergeten. Het is zijn vergeten. Het is te vergeten. Het hier te vergeten. Het is te vergeten. اتفصاله بتربية ونحن عندش بيستجيب فقد اخطأ طمعا الموضوع صعب موسى موضوع التربية دولك عشان كده الثابق عليه قليل ولكن ده قاسد ازاي ربي بقى فأول ذلك ان يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبه الله تعالى في جميع اللحظات وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات ويعرفه ان بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وأن صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف ويبارك له في حاله وعلمه ويوقف الاصابه في قوله وفعله وحكمه ويزهده في الدنيا we hebben het over de uitzending de afgelopen jaren en de van de afgelopen jaren en de uitzending van de afgelopen jaren en de uitzending van de afgelopen en de uitzending van de uitzending ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وانه مرق في الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا رتبه في الوجود اعلى من هذه وينبغي ان يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجريه مجرى ولده في عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء ادبه ويعذره فيسوء أدب فيسوء أدب وجبة من تعرض تعرض منه منه بعض الأحيان فإن الإنسان معرض للمفارش وإن بغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكره لنفسه من الشر الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأهله ما يحب لنفسه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. فاكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس لي لو استطعت ان لا يقع الغباب على وجهه لفعلت وفي رواية ذا يقع عليه في أذينه وين بغي ان يكون سامحا يبذل ما حصله من العلم سهلا بالثقائه الى مبتغيه يعني ما يصعب الحصول على العلم منه وهو سهل كذا كل ما يتسيل عن حاجة بيجاوبه موجود وسط الناس عملياً يدرس على طول يعني الموضوع ما هو صعب يعني عشان الواحد يحصل على العلم منه يعني متلقطهم في إفادته, إف... إفادته... إفادته طالبيه مع رفق ونصيحة ويرشد إلى المهمات وتحريضا على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسه إيه هي <تصفيق> خطوة حطس عليك. يعني, يعني, يعني, يعني, يعني هو يتقرب لي يعني يقعد رايب منه في المجلس ويقعد يعني مهتمده اللي جود المجلس فيعود والكلام حدد ايس بقى عالية؟ هو دول يعني اكتر الناس أنا بحبهم اللي بيأتوا مجلس يعني عدد اتقربوا حتى يصروا اليه اللي هو المتعلم المهتم بالتعليم ده ماشي هنأترب بقيد اذا بالمعلمة لان الباقي ده يعني قواعد اول حاجات اللي ينبغي ان نعرفها والكلام دوت معلم اسماء المشهورين الصحابه وقواعد الفقهيه المشهوره حاجات زي كده قواعد فقهيه اهو نفتح على طول يبقى ده المتعلم 132 على حسب كده ايه ده اه طبعا زي ما شايفين تبدا فيها لازم تحرير يعني مش لازم تتسئل وجهة وبيعني بالورقة والألم يعني مش ده المقصود من الكتاب ايه المقصود من الكتاب؟ الكتاب ده مقصودون منه. لا اول جود انت عقصام العلم بانت واضحك في دماغك الفارق بالما بين العلوم وبعضها ايه الجزء اللي بدرسه فطر العين في كل علم وايه فرض الكفايه وبعد اتمام فرض العين ايه الاهتمام بفرض الكفايه انشغل بإيه ورا ايه ورا ايه ماشيين ده الجزء بتاع اقسام العلوم الشرعيه الجزء الباقي بتاع الاداب أطلع. على دهار والإخلاص الجزء الأولين تعال الإخلاص وفضل طلب العلم دوت محتاج تحفظ القليل اللي يات مش عشان تعال تكتلها بعدنا الحصة عشان تفضل مقولة في ذهنك وقلبك يعني أدلت فضل طلب العلم وتقضيله على غيره وتقضيل اللي اشتغل به على نافل العبادة كل ذي أدلة من القرآن والسنة والأقوال العلماء احفظ القطع عليه فإذا دوت يعني ممكن تنتهي تحرير عشان تقطعنا حنتحفظ توجد على الاداء دوت جزء عملي عشان انا يوم يوم الخميس هو قال لي في الخميس ده اول امبارح قلت له الامام موافق من المغرب قال لي ده خلاص اقول للناس باسم والله برده كتير عليه كتير عليه فعلا ما هو كان ده شغله ايه بقى ما هو سواء المغرب ما ما شيء مشيء انتوا طيب نقول له ايه حاجه واقول له احنا ان شاء الله اه ما انت انا لا 2 وماه مثلا من مواد نجي نشتغل تاني بيها نفتح شويه الكلمه اكد جمع الكلمه ده بيقول مثلا المفروض الانسان يبقى مجمله في دماغه عشان يتأدب بيها في بعض الحاجات بقى باصل للمنهج العلمي ازاي ايه هي طرق التدريس, التدريس, التدريس المتدرج عمل وتضر في التربية وأهمية الجامعة بين التربية والتعليم حاجات ديال، دي أجزاء منها جيية. واللي أسئلتها، الأسئلة والإجابات عادة سهلة. يا مزفيك اللي صعب. يعني عشان تستخدم صنطة من الكتاب مش سهل، لكن لو حضرت يعني وعندنا إثنعش مع بعض بتبقى خلاص من طبعت في ذهنك وقلبك لما محتاج أنت في ذاكرة. بس ما هو يعني الكتاب ده ما بيد ما حدش بنتحم فيه كده لوك شرحت يعني إنه هو ما هو موضوع واحد.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 عنا حكينا عايزين نتكلم فيها في الدعوة لأنه الصراحة أنتم شكلكم مبدعين الدنيا نتكلم دلوقتي على هذا الأشياء متعمدت صرت نسأل هذا العشاء؟ منذ رمضان فش كلام في الدعوة دلوقتي قبل دلوقتي دلوقتي. دلوقتي دلوقتي دلوقتي خمش دلوقتي خمش دلوقتي خمش دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي فيه نعمل مقران بسيط نعمل كام واحد في, في الدرس دوت ونعمل فات نعمل مائه المية كده كام بتاع يوم ستين كيف نعمل كام واحد مشربين كيف كده كيف نعمل كم واحد كيف نعمل كيف نعمل كيف نعمل كلا نعمل كيف نعمل كيف نعمل كيف نعمل كيف لأن الأسماء اللي كانتش موجودة عنه في الإفطار وكافت معانا قبل كده أنا عارف انهم مبطلوش تذيب ومبطلوش التذيب ومبطلوش التفناع بالمنهج ومسرهم إيه؟ إيه المنع أنهم يبغس بها؟ أن أنتوا عم تحاوليش مكلموهم أو تعرفوهم أو تعرفوهم يعني ما فيش ما بيننا الترابط الكافي اللي يخلي الناس اللي يسقط منها داوة يعرف إيجبوه ماشي، دي موطة ولا عايزين عليك شوقت المعاجدة هالو دي وقت مفضول شوقت يكبير هل هو سهل رئيسي هو اللي يبقال عليك و يبقال عليك و يبقال انتم مضيعكم الدفاع انتم نفس الكلام انتم عملتوه بالضبط مع المدعوين صح ما بدأت كان فيها كم واحد وقت ما خلصت كان يعني قبل ما تخلصت شوية كده كان مية وشوية النص اللي جواه من المسجد يعني يقوله 150 واحد احنا معنا كم واحد دلوقتي اللي هم بيخضروا يعني خلاص 49 وعند في مشكلة ايه المشكلة؟ ده بعض وقت نمشاكم الكاسفرين تكلموهم مان مش فاهم ما يعني ما يبقى معنا مية وشوية هم نحن موقفين عشان يمتحنوا. امتحنوا ورجعوا، مش عارفين نقول لهم تعالوا تاني. مش عارفين نقول لهم بس. يعني هم عايزين يجوه كل لهاي. فانتو شكلكم مكسبين شوي. بضية تانية ان احنا كده يعني بس الجارة اللي فاتت. يعني محلك سري يعني. هنام الحاجة ليه ولا خلاص على كده؟ هنشترك الدعوة يعني ولا كفاية علينا حده خلاص. لازم طبعا ما تشعرون في الدعوة. عشان بنحل الحاجات دي عمل دي المشاكل كل مجمل المشاكل زياد كلها يعني لخص نقطه واحده ان الناس شارد دماغها اما شارد ماله عشان ميكسب يعني هو بيحب الراحه مش مشغول ولا حاجه او شارد دماغه عشان هو مشغول بحاجات تانية او شارد دماغه عشان الموضوع ده مره او مش جاي على شخصيته او اي حاجه من الحلقات دي مش مناسب ليا احنا بقى مين من دولي مكسل؟ ولا مشغول سيبنا نتقبل كسلين ولا مشغولين ايه مع بعض مشغولين ومكسلين طيب المشغول لازم يناقش نفسه شويه واللي هو مشغول بيه دوت افضل الموضوع ده افضل ده لو سلمنا انه هو مشغول زي ما هو كده ايه؟ هما الاثنين مع بعض انت مشغول بشويه حاجات بسيطة بس انت محسس نفسك انت مشغول تماما يعني يعني اضخم واحد فينا بيشتغل كم ساعة اليوم؟ عشرة؟ في حد فيه العشرة؟ سيب الشغل بتاع اتماسك <تصفيق> <تصفيق> <مصر> ساعة واحد <عزي. تصفيق> بيستغل اتماسك ساعة بقى في يومه بعد النوم والاكل والسور بوقت ولا بيش وقت خالص في ساعتين مثلا طيب حلو هاو ممكن يعني وقته بكير فيه ساعتين هو وقال ليه ساعتين في سبعين او 14 ساعة في الأسبوع في حد فينا 14 ساعة في الاسبوع لا صح؟ كم من ساعات الاسبوع ليه انت تستغل فيها يعني كم من 14 اثنين بتقعد درس صح؟ بس كين اللي بيحضر داو الخميس يبقى خمس ساعات فرح ايك احنا تستغل يومين جميل الأجازة كمان فادعاء ان انت مسؤول الدعاء يعني مبتدأ. ده اللي بيروح 12 ساعة في اليوم سوبي 6 ايام في الاسبوع اللي اقل من كده الوقت اللي فاضي عن دكتر من كده يعني بيشتغل مثلا 8 ساعات او 6 ساعات او يشتغل اسبوع واسبوع او عنده يومين اجازة او بدي صيع بقى خلاص معنى اجازة مصر الاختة السنة ديت مع عنديش اي حاجة خالص كل دول اخضر من كده بكتير جدا بيعمل اي بقى عيضان يعني بتعملوا اين عاديين من بصينة الساقف وخلاص بتعملوا اين بلعبس كويش يا ريت ياريت بلعبس كويش نعم بلعب بيستيش الناس كوسحب هي بسحب كويسة مش نام كدير وين انما طيب القاعدة الرئيسية بقى للناس المكسلة بيقولوا على القاعدة المشكورة نفسك إن لم تشغلها بالحق شددتك بالباقي يبقى انت مشغول 24 وعشرين ساعه في 24 وعشرين ساعه ولا في ساعه انتش عارف واحد فين كل الساعات هتعدي والساعات دي انت بتعمل فيها حاجه ممكن الحاجه دي ان انت نايم بس هتعمل فيها حاجه بقى. فانت لو مش حاطط لنفسك انت تعمل ايه ده مش سامح الخاص او على حسب ما يهف على نفسك كده يعني فانت لو منظم حالك يعني انت عليك واجبات محددة بتعملها وكأنها شغلك اللي انت لو غبت منه هتتعاقب عاقب في تجاة أو مذكرتها اللي انت ما ذكرتها شو تسقط فروض اللي انت لو ما عملتهاش حسب يوم القيامة عملتها أي معاملة من المعاملات ديت هذي تنفس مثاله نسبة حضور الواحد فيكم درس الخميس مثلاً او الدرس الثاني من السبت دوت تيجي ٥٠ كده اللي قاعدين بقول 70-80% أظن من جدا مريل من كده إلا الشلسناية بقى وقت انت حنات بتعطيته الحاجات دي أو وقت انت حنات بتعطيته الباقية لكن الباقي 60 أو 70% من الدروس أو 80% من الدروس عبيبي يحضره مضموط لا عشان انت حطيت عمل معين في وقت معين وخلاص وربط عليه كده وأزمت نفسك ان انت تحضره ما بتحضره لما بيكون فيه ظرف قهرصة لكن مثلا كام واحد حضر درس للشيخ محمد يسري ولا الشيخ مرد ولا اي حد من المشايخ الموجودين بيدين دروس في طول الوقت اللي فات طول السنة اللي فات او رح حضر لخط الجمعة او يعني سمع من أي, اي حته تانية درس انت ناوي ما تسمعش يعني انت قايح دماغك ولا انت لو لقيت قدامك هتسمع فعلا بس ما بيحصلش إن انت بتروح وتسمع الا مرة كل يعني يقول مثلا 6-7 شهور تروح ربط جمعة لحد اللي انت عايز تسمع لهم او تروح ترس اسمعك عنه والكلام ده ليه الفرق بين ده وده ما هواش عشان ده احسن من ده ولا حاج عشان انت قزمت نفسك بده وما قزمت نفسك بالده مثال تاني في العباد نسبة اذاك للفروض كام في المية ونسبة اذاك للوكر كام في المية مش قوي القيام كله عشان القيام كله ممكن يخش في عامل تاني زي اتقاله او كثرته او حفظك او غيره الوتر بس بلاش ده الفروض مقارنه باي ركعات من السنة صليت كام ركع اله من السنه ناخد الاسبوع اللي فات كنفايه كل اللي ايام على بعض والفروض بالمقابل هتلاقي الموضوع فيه التزام معين في وقت في حاجات الفروض والباقي نص نص.